قماز جلchat مستجوا مشررتين and of yeah. the فَذِكْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نُبَشِّرُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ تَكَانُ فَاَبَى تَكْرُمُ وَأَنَا نَاصِيَةُ الْقُرْيَةِ نَاصِيَةٌ لَا أَنَا نَاصِيَةُ الْقُرْيَةِ نَاصِيَةٌ گراما الله ودی والله هو نَطِقُ كُلُّ صَرْيَتِي نَرَى طَلَثُ مَعِتِنا جَادِتُهُ الله يا <تصفيق> النبي <تصفيق> وَلَهُ شِعَ النَّبِي بِكُلِّ قُرْآتِهِ الَّذِي فَلَا تُؤْثِهِ <تصفيق> معلش ضروري النزله لازمك هذا سمو القران وهذا من خلد وهذا من خلد فنجل Ora right. i قال يا رب ان الذي طلق خلق من السماء فجعل فجعلون سدم وطيرات وهو الذي خلق من الماء كثيرا من نعيم الله يا رب وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ مَعَهُمْ وَلَا يقرهم ما أعزلناك إلا مبجرا ومثيرا <تصفيق> <تصفيق> الذي خلق السماوات بل انه قدير انني مش لورم سباحة جاي، بحذوني ولا بكندة عم نسي، كندة. آه، أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. أنا. فبرز <تصفيق> و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رب ابي بدون انتج الذي <غلقتنا> You. <laughs> والنسان لا نموت يغدو يرا ما يرانو لا تغار الذي النبي في زمان <laughs> oh, Da-da! <laughs> na na nay na na ro Why Wait <laughs> a उन <laughs> in a ellos و داوود وامنوا دي داوود وامنوا قوم فرعون يكذب دي ما هو ثاني ايلتي ايوه يا ايوه ايوه و ما قل لا يقدر بكم مردين وغاركم فقد جذب الله أكبر بسم الله اليوم يوم يا الله على الناس اولاب وبمروا بمني رن منيا قيل ما كثير موسیقی موسیقی نم نمیاد از Yeah. لا <والان> اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَادًا يا الساعة أيان قَالَنَّ رُجُوماً يَأْمُرُونَهُمْ The eyes yeah. you want them, man. تمام انا ما عندي الله ايوه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. <تصفيق> وزاي. الذي من من على سير وقر الذي